الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأتمان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إله للدين أما بعد فيقول المصنف رحمه الله كتاب الجنايات الجنايات جمع جناية وأصلها الاعتداء على النفس او العرض أو المال أو البدن وبعض العلماء يقول الاعتداء على النفس والبدن والمال هذا في الأصل فكل اعتداء على نفس مثل القتل او الاعتداء على البدن مثل قطع الأعضاء وبترها والتشويه للخلقة بالرسل والكي ونحل ذلك والاعتداء على المال بسرقته او غصبه والاعتداء على العرض بالقذف او الزنا والعياذ بالله كل هذا يعتبر جناية في أصل اللغة والعرب تسميه جناية لما فيه من الإضرار والأذية وتعد الحد ومن فعل ذلك فقد جنى عاقبته لأنه يجر على نفسه الشر فمن جنى جناية معتدى على غيره فإنه يجني من وراء ذلك العاقبة التي لا تحمد في دينه ودنياه ولكن العلماء في الصلاح الفقر خصوا الجنايات بالاعتداء على النفس والبدن هو أفرض الاعتداء على المال هو الاعتداء على العرض بكتاب الحدود فإذا قالوا كتاب الجنايات فمرادهم الاعتداء على النفس والبدن الاعتداء على النفس بقتلها وإزهاقها والاعتداء على البدن الذي هو اعتداء البدن من يعتدي فيقطع يدا او يقطع رجلا او يعني بصرا او يضر بسمع او نحن ذلك فالاول للكل وهو النفس والثاني للأجزاء والأطراف والأعضاء وبناء على ذلك اذا قال لنا كتاب الجنايات فانهم يرحدون في مسائل القتل ومسائل الابية والاضرار المتعلقة بالبدن بإكلاف أجزاء البدن أو تشويها أو نحي ذلك ثم هذه الزناية وهذا الاعدداء تارة يكون عندا وقفطا فيأتدي على النفس فيزهقها عندا وعجوانا وتارة يكون خطعا مثل ما إذا ذهت بسيارته شخصاً فقتله وهو لا يقفد قتله الاعتداء على الأطراف سارة يكون عمداً وقفضاً مثل ما يقع في الشجارات في المشاجرة والنزاع في المشاجرات والنزاعات فيقدم على قطع يده أو ضربه في مكان لنشل حركته أو يعني بصره أو نحي ذلك من الأضرار وأما بالنسبة هذا بالنسبة للجناية على النفس وعلى البدن هذي يسميهم علماء بالجنايات يخصونها بكتاب الجنايات وأما الاعتداء على الأنوال والاعتداء على الأعراض فهذا اصطلح على تسميته بأسماء خصه ووضعوه بكتب مستقلة فمثلا الاعتداء على الأموال سموه غصبا وسموه سرقة سموه غصبا إذا كان الاعتداء على المال عنانية وطهرا وسرقة إذا كان خفية واختلافا إذا كان على طريقة من يشعر به الإنسان ولم تتحقق فيها صفات السرقة وهذا تقدم معنا في باب الغصم ذكرنا عنه باب الغصم الفرق بين الغصب والسرقة أن السرقة تكون خفية الغصب يكون عنانية فلما قال المصنف رحيم الله كتاب الجنايات معنا أنه سيبحث في هذا الموضع الاعتداء على النفس والاعتداء على البدن وأما الاعتداء على الأموال فقد تقدمت معنا مسائل الغصب في هذا الغصب وستأتي مسائل السرقة في كتاب الحدود فإذا سيكون حديثنا عن مباحث الاعتداء على الأنفس في القتل بنوعين قتل العنف وقتل الخطأ ثم قتل الخطأ بأقسامه شبه العنف كما يسمى كما عند الخطأ خطأ عند الخطأ العنف وأيضا الخطأ المحض وما يسمى بالخطأ بالخطأ بما يسمي بعض الفقهاء ما جرى مدر الخطأ وعلى هذا فبعض الظلماء سيكون يقسم القتل إلى عند وخطأ والجمهور على تقسيمه إلى عند وشبه عند وخطأ وهناك قول ثالث أنه عند وخطأ وشبه عند وجاري مدر الخطأ وسيكون إن شاء الله بذل الله بيان هذه الأقسام في موضعها هذا بالنسبة لإعتداء على النفس فإنما أن يقتل النفس عندا وعدوانا نصلى الله سلامة والعافية وهي نفس محرمة وإنما أن يقتلها خطأا وفي كلتا الحالتين هي جناية على النفس وأما بالنسبة بالجناية على البدن فهي الجناية على الأطراف اعتدى عليه إما عنداً وعذواناً إذا في المشاجرات فيقطع يده أو يفقع عينه أو يقطع أذنه في أذنه في فمعه أو بصره أو يشل حركته نضربه ضربة تشل حركه أو تتسبب في إعارقته هذه الجنايات العند على البدن والأطراف وهناك جنايات خطأ على الأطراف شخص مثلا ذهت شخصا في سيارة فقطع رجلة أو كسر يدا أو ازدحم الناس فأثناء الزدحام لم يشعر أحدهم فدفع الآخر دفعة فقط بها فانكسرت يده أو دفعوا دفعة فقط من عنازرة فانكسرت رجله أو تسبب في إطلاف سمعه مثل الأذن رمى بشيء دخل في أذنه فأذهب السمع او أخذ عينه ونحي ذلك هذه كلها جنايات على سبيل الخطأ لكنها على الأعضاء والبدن كل هذه الأشياء يتكلم العلماء رحمه الله كل هذه الجنايات يتكلم عنها العلماء والفقهاء رحمه الله في كتاب الجنايات ثم هذا الكتاب كتاب الجنايات لما كان أخطر ما فيه وأشد ما فيه الذي هو مثار الخصومة والجدل بين الناس ويحتاج القضاة والمفتون إلى معرفة أحكامه والفصل بين الناس فيما شدر من مسائله يركز العلماء كثيرا على القصص لأن شرعة الله عز وجل أنه عدل بين الناس وبين الخلق فأمر بالقصاص من الجامع كما أمر, أمر بالقصاص في النفس وما دون النفس في النفس من قتل يقتل وما دون النفس من قطع يدا قطعت يده ومن كسر سنا كسرت سنه ومن فقع عينا فقعت عينه كما بيان الله سبحانه وتعالى في كتابه فهذا القصاص يحتاج اول شيء ان تبحث عن الاسباب التي توجبه متى يحكم بوجوب القصاص ومتى لا يحكم به فتارث تقول هذا القتل يوجب القصاص هذا القطع لليد يوجب القصاص الاول جناية عن نفس الثاني جناية على اطراف وتارث تقول هذا القتل لا يوجب قصاصا وانما يوجد الدفع البيت وهو قصر الخطأ وتارث ان تقول هذا الاعتداء على هذه اليد لا يوجب قصاصا بقطع يد المعتدي ولكن يوجب دفع نصر او هذه الجناية فيها مثلا خمس من ابل او فيها مثلا عشر البيت ونحن ذلك اذا هناك ما يوجب القصاص وهناك ما لا يوجد بالتصاص وهذا ما يبحثه العلماء في بيان ضوابط قتل العنف وقتل شبه العنف وقتل الخطأ وامتاز الفقر الإسلامي بوضوح آآ قواعده وآآ اجتمالها عن العدل والعنصاف فالشريعة ليس فيها آآ خلق للأمور وليس فيها ما يجب اللبس عن الإنسان لأن الله سبحانه وتعالى وصفها ذي الكمال والتمام وما بني على أصل صحيح فإن ثماره وعواقبه تكون صحيحا الشريعة مبنية على الأجل وثمت كلمة ربك صدقا وعدلا ما مبدل لكلماته وهو السميع العليم سبحانه وتعالى فهذه الشريعة وضعت القواعد والأصول التي يبنى عنها ثبوع الشكم بثبوت القصاص والشكم بعدم ثبوته ومن هنا يبحث العلماء أول شيء ضوابط الأنواع الثلاثة التي ذكرناها قتل العمد وقتل الخطأ وقتل شبه العمد ثم بعد أن تعرف أن هذا عمد يوجد القصاص وأن هذا شبه عندي أو خطأ لا يوجد القصاص وأن شبه عندي يجب الدية المغلبة والخطأ يجب الدية من حيثه فحينئذ تنتقل إلى مسألة ثانية بعد أن تميز أنواع الجنايات ما بين عند وخطأ لذلك هم الرأس والأساس للجنايات تنتقي إلى الشروط التي ينبغي توفرها للحكم بالقصاص العند مثل يفكن باستيثاء القصاص وهذا يستلزم أن يكون الجاني مثلا أنت تقول إذا كان ضربه في مقتل والخال دار على أنه قاصد للقتل أو هو اعترف أنه انقصد قتله مثلا ضربه بسكين في بطنه فالسكين تقتل غالبا وهو قصد قتله فتقول هذا عمد لكن يريد السؤال هل الذي برض مكلف لحيث يؤاخذ مجنون عاقل صبي بالر حينئذ تبحث في صفات هذا القاتل أنت أثبتت من قتل عمد فإذا كان عمدا لابد من وجود وعلانات وامارات لكي يفكم بوجوب القصاص من هذا الجاني وقد يكون في الجاني شيء يمنع من استفاع القصاص من بحيث تكون العقوبة متعدية لو رأى قبلها ما يتحقق العدل كما لو قتلت وكانت امرأة حاملة ان من لم تضحر تترى حملة من دمين لا ذنب هناك امور لابد من وجودها وأمرات وعلامات لا بد من وجودها حتى نحكم بوجود القصاص من الجاني فإذا أول شيء إثبات أن الجناية عند يجيب القصاص بات ما يجيب القصاص وإثبات أهلية الجاني من القصاص والمجني عليه أيضا أن يقتص فلو كان النجني عليه شخص يستحق القتل وقتله وقتله هو قاصد لقتله بما يغتل غالبا ولكنه قت قت اقامه فهن حق الله عليه مهما يكون سييدا محصنا ودخل عليه بيد على الجنايه وشهود موجودون فقطنا فحينا ما احكم بالقصاص لكن يعذر هذا الشخص لانه ليس هو الذي يقتل الحد بالقاتل انا من بنى محصنا وانما نرد ذلك الى الراضي وحينئذ تقول لا يقفصنا لأنه ما في الدم الذي أريق ليس منعصومه ليس له شرمة لأن الشرعة أذهق هذه الغوش ومن هنا لا بد يكون الجاني تتوفر فيه شروط ولا بد أن يكون مجني أيضا تتوفر فيه شروط كذلك أيضا إذا, إذا تمت الشروط لاستفاع القصاص يأتي سؤال إما أن الشخص صاحب الشق إلا يقول أريد نقتص وأولياء المقتول الذين جعل الله لهم سلطانا على القاتل يقولون نريد القصاص وإلا يقولوا لا نريد القصاص فإن أرادوا القصاص فلا إشتاء وإن لم يريدوا القصاص فما هي ضوابط العفو ومن الذي له حق العفو ومتى يكون عفو معتبرا متى لا يكون معتبرا إذا تحتاج إلى نبح الثالث أو غير في العفو عن القصاص ومن هنا رتب المصنف رحمه الله نبواه تجعل القسيم الأصل والفصل الذي يتبعه في مسألة الاستثاث المعتبرة لقتل العند وقتل الشذا العند وقتل الخطأ وأتبع ذلك لشروط استثاث القصاص ثم بعد ذلك بيّن مسألة العفو عن القصاص طبعا يبقى عندنا الجناية على الأطراف والجناية التي تكون فينا دون النفس الجناية فينا دون النفس مثل ما ذكرنا فطأ العين وكسر السن وبطر التاق وكسر اليد ونحن ذلك فهذه الجنايات التي دون النفس أيضا منها ما ينجب القصص فمثلا لو قطع يدن تقطع يدن لو قطع رجلاً تقطع رجله فإذاً يمكننا أن نحكم بالقصاص وليس هناك ظلم إذا ثبت ما يوجد القصاص في الجاني وتوفرت الشروط المعتبر الحكم بالقصاص منه فإنه يقطع منهم مثل ما قطع لكن في بعض الأحيان تكون الجناية لا يمكن تحقق العجل فيه من ذلك فالذي يكون الهشم بالعظام لا يؤمن فيه الحيث لحيث لو جئنا شخص اعتدى على شخص فهشم له عظلا على وجهه لا نستطيع ان نشعل به مثل ما فعله فإننا لا نؤمن الحيث ربما نأتي نقطص من الجاني فنزيج ونحيث فإذا من يؤمن الحيث فإنه حينئذ يمنى من القصص لو كان الجاني شيخا كبيرا فطنة وقال الأقدى أبدا او كان في مرض وعاهد لو أمنا أجرينا هذا القصص وأذهقت نفسه فإن فإنه حينئذ لو أردنا أن نقتص منه فإنه معنى ذلك أن نعاقبه في أضعاف عقوبته فإذا كما أن الجماعة على النفس لا بد من توفر الشروط المعتبره للانخفاض فيها كذلك ايضا جنايه على الاعضاء وان بدل لا بد من تحقق الشروط المعتبره للحكم في وبناء على ذلك قسم المصنف رحمه الله هذا الباب الى هذه الاقسام طبعا بحث المصنف في مساله الاصل في الجنايات لا تحتاج إلى اثبات ولا تقبل دعوة كل إنسان بجناية فليعطى الناس بدعواهم لدعى كما قال الله سلم أناس أموال أناس ودماءهم يعني بدون حق فهذا يحتاج منا أن نعرف متى وكيف وما هي الرسال المعتبر لإثبات الجناية والجريمة فالتسلسل المنطقي يستلهم أول شيء أن تعرف الجناية نوعية الجناية والحكم عليها اللي هي عنده والخطأ عنده سواء كانت النفس أو البدن طبعا البدن يخلص بالعمل والخطأ ثم بعد ذلك تتكلم على إثلاث الجناية عند القاضي طبعا الجناية على النفس كيف يفقن بها وكيف تثبت ثم بعد ذلك ينظر في الجاني والنجني عليه بشروط من هنا. ثم بعد ذلك ينظر في عفو الولي أو طلبه الارتصاص وإذا فرع من هذا يشرع قالب العين في جراسة الجناية على البدن والأعضاء على حدة رحمه الله جعل الثلاثة الأجواب الأول في الجناية على النفس وجعل الباد الأخير وما يكون عن مفصل في الجناية فيما دون النفس ونحن تحدثنا عن منهجه حتى يكون طالب العلم على دراية قبل الدخول في التفصيل وإن من أفضل ما يعين طالب العلم على التصور على الفهم والضبط والمسائل أن يكون عنده تصور مدبئي لمنهج العلماء رحمه الله في التقسيم ومن هنا نجد الآئمة رحمه الله حينما يؤلفون الكتب في المسائل الثقهية أو نحية يذكرون الطريقة التي يتناولون بها مسائل المفائل التي يريدون بحثها وبيان أحكامها وهذا يعطي طالب العلم ملكة ويعطيها تهيئ ويعطي تصور مبدئي يساعد على فهم أفثر والربط بين الأفكار فعلى كل حال يقول المصنف رحمه الله كتاب الجناية الجنايات جماعها المصنف رحمه الله لتعدد أنواعها واختلافها كما ذكرنا فالجناية على النفس أنواع والجناية على البدن والأعضاء أنواع فقال كتاب الجنايات مراعاة للأنواع واختلافها أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من المتائل والأحكام التي تتعلق بالجناية على النفس والبدن والأصل في شرع الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى حرم على المسلم أن يعتدي على أخيه المسلم في نفسه وبدنه وماله وعرضه فلا يعتدي على حق أخيه المسلم وبيّنت نصوص الكتاب والسنة حطول المسؤولية على كل ما يعتدي صحيح أن الله سبحانه وتعالى نهان عن الاعتداء ولكن الإنسان لا يعتدي على حق أخيه المسلم في نفسه وبدنه ومال وعرض إلا وهناك ما يجهر من نفس أمارف من السوق أو قريب السوق يحذبه او المجتمع يهيئ له ذلك ويستخف بهذه الأمور العظيمة او يحذب الجرم الجريمة كما يقع في قرناء السوق نصلا الله بالتلامة والعافية والبيئات الفاسدة فهذه من الأمور التي تدعى الجريمة ومن هنا افترقت الشريعة الإسلامية عن النظرات البشرية الضيقة في النظريات فتجد النظريات تتخبط في الظلمات فقسم يرى أن الجريمة والجناية تكون من الإنسان نفسه فجعل الإنسان مجلما في الأصل وهناك من يقول إن الإنسان ليس فيه أبدا ما يدعو إلى الجريمة وإنما عليها ويدفع إليها لا شعوريا أو يدفع عليها من خلال الاعتياد ونحو ذلك والإغراء ويبرع الإنسان كلا وجاءت الشريعة للعدل والوسط وطينت أن الله عز وجل هذا الإنسان السبيل إِنَّا شَاكِرًا يكون أن يَكُونَ شَاكِرًا وإِنَّا يَكُونَ كَفُورًا وأنه إذا اعتدى أحد على أحد فإنه يتحمل المسؤولين ودعلت المسؤولية على صورتين مسؤولية الدنيا ومسؤولية الآخرة فحملته تجعت هذا الاعتداء فإن كان الاعتداء على المسؤولين او عن النفس اعتداء عمل وعدوان تحمل المسؤولية في الدنيا لأنه آثم من شرعا من ناحية أن الجنائي يعتبر آثم ويفكم بشفته إذا اعتدى على أخيه المسلم يفقى القتل موجب بتفسيق القاتل وأيضا فيتحمل التدع والمسؤولية بشكم بإثمه شرعا وففته ويتحمل المسؤولية بالمؤاخدة فيتحمل التبعات فيعاقب بأقوبته أو إذا كان الجناية توجب الضمان دفع الدية والأرش أرش الجناية على حسب التصريب الذي سنذكره إن شاء الله في كتاب الدية حملته المسؤولية لكن السؤال يعني إذا كانت الشريعة وسطا أو بيّنت أن الإنسان مسؤول لماذا تحمله في حال الخطأ ولماذا توجد عليه تحمل من سوريا في حال الخطأ مثلا لو قتل خطأ رأى طائرا فأطلق النار عليه فمر شخص أصابه الطلق او مثلا أصاب في موضع فأصاب مرة, أو مرة أحد وعصابة وطلق فمات فلماذا نقول هو لا يقصد ولم يريد القتل ولم يجعل القتل ولا يعرف المخدوم أو ركد السيارة فجهز قالوا لأنه ما من قاتل وما من جان ولو كان مغفئا إلا وهو مغفر ولو أنه تعاطى أسباب الاشتياط وحافظ وطال نسه لما وقع فيها ولذلك خالدا ناهقا في إضرار جذيره سواء بالنفس في أنفس الناس أو في أجزامهم إلا هناك شيء من التقصير وهذا الذي أكد العلماء من المسألة الكفارة فإنه يعتد ورقبا أو يصوم شهرين إذا لم يجد فإن لم يجد طالما شهرين المتتابعين مع أنه قتل خطأ قالوا لأنه لا يفعل ذلك غالدا لو جاء يصيد فإنه لا بد أن يضع في حسبانه أنه عرّ أن يمرشع ولو احتاط لذلك فإن احتياطه ناقف بذليل وجود الخطأ والمرأة تترك طفلها وتتساعدها من الطفل فلا تشعر إلا بي قد سقط في بئر أو سقط في خزان ماء أو وقع على النار فأحرقت وأزهقت نفسه فإنها قد قصرت في شغله وقصرت في رعاية أو وضع قفلا على على سطح لا حاجز له أو وضعته في المكان لا يؤمنوا سقوطه منه فإنها لكله من الأسباب الموجبة من المسؤولية فحملت الشريعة الجاني متعندا ومخفئا حملته تدعة العمد بالقفض والذيب الإضرار ومن هنا جعلت الشريعة الاعتداء على النفس الواحدة كالاعتداء على كلها أنه من قتل نفس بغير نفس او فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا فهو بهذه الغناية كأنه جنى على الناس كلهم تحملة الشريعة المسؤولية لأن هذا الاستخفاف في قصة يهيئ له ويقتل كل نفس وأيضا الاستهداء في شفظ الأنفس تضيع به الأنفس فالأم التي تركت طفلها في مكان لا يؤمن أن يتعرض فيه لما يوجد هلاكه وحجفه وكان الطفل قاطرا رمالك من نفسه وإذنان نفسه فإنها لا يؤمن لها أن تفعل ذلك بغيره وأن يفعل غيرها مثل ما فعله ولكن إذا أخذت أحزنت وإذا علمت أنها تآخر حافظت ومن هنا حققت الشريعة سبيل الوقاية من الغناية والجرينة وأيضا عدم فتح الباب للإستثار في الجرائن والغنايات وهذا من, من أروعنا كان في الشريعة الإسلامية ولذلك من نظر إلى نصوص الكتاب السنة وجدها أنها لم تعالد باب الجنايات مشاكل الجنايات وأضرار الجنايات من خلال التصريعات والأحكام بحسب وإنما وضعت الجميع ما يمكن وضعه من الأسباب والموانح التي تحول بين الناس وبين الاعتداء ولذلك ما مظرت في نصوص الكتاب بالسنة وجدت هدرية واضحة في زجر الناس عن الإقدام على الأذية والإبرار وزجر الناس عن تعاطي الأسباب أن نوجد لهلاك الأنفس والإضرار بالأعضاء ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل المشلم السوق حاملاً لنصلي وحاملاً لغمشي إلا أن ينسك بنصلي النصر رأسك غمش نعرف فإذا جاء يمشي دين الناس وهم يمشي في رأس الغمش فيفقع او أو يجرح بدناً أو يضطر فطناً فيقول الله ما قصد ما أدل او الزحام دفعني الى هذا الشيء فنقول لا ان هذا الموضع الدخول به على هذه السفة اهمان وتساهل في ارضاح الناس فاذا علم انه مسؤول وان الشريعة اوجبت عليه حفظ هذا السلاح وحفظه عن نعذيه الاضرار حينئذ قبل ان يقع في هذا الخطأ ومن هنا امره من الله سلم الى دخل ان يمسك بنصره فيجعل رأس غففين في يده فلا يلمس أحد ولا يضرب أحد ولو أن شخصا أراد أن ينزح مع آخر في حمل السلاح عليه وهدد بالسلاح إذا درسل الأمة قل من حمل علينا السلاح فليس فهي تضع الحوادث وتضع الموانئ وتضع وهذا ما نسمى بالعلاج الوقائي البريمة تعالج بالوقاية من الوقوع فيها لأنها مثل المرض والداء والبلاء فتحتاج إلى علاج رقائي وأيضا علاج الزجر والعقوبة ومن هنا الذي يرحده الفقهاء القسم الثاني وهي المسؤولية الثانية المسؤولية الأولى وهي مسؤولية الإنسان أن, أن, أن يحفظ ولذلك الآن مثلا الأولاد لو أن ولدا والعياذ بالله مثلا قتل أو آذى أو أضر هندم وعذوانا وعذوانا عرفت جريمة حتى قتل وعلم القاضي أن والده تساهم معها قضى والده فالشريعة جاءت بالعلاج الناجئ ووضع الأسباب والموامع دون الوقوع في هذه الجنايات إذا فتت هذا بحصول مسؤولية الدنيا فهناك أيضا مسؤولية آخرة وهي مسؤولية العبد أمام الله سبحانه وتعالى عَمَّا أَزْهَقَ مِنَّسْ وَأَثْلَفَ مِنْ ذَدَنْ وَأَضَرْ وَلِذَلِكَ يُسْأَلْ الله اللَّهَ عَزْجَلُ وَيُحَاسَبْ فَإِنْ تَابَتْ الدُّنْيَا عَفَى اللَّهُ أَكْتْ واختار بعض العلماء أن الله عز وجل يرضي المقتول إذا تاب القاتل ثم اختاره لمن القيم رحمه الله وغيره إذا هو تاب ثوبة نصوفا إلى الله سبحانه وتعالى وأناد إليه فإذن جأت شريعة مسؤولية الدنيا ومشؤولية الآخرة والذي يبحثه الفقهر رحمه الله هنا إنما هو في مسؤولية الدنيا من ناحية القصاص أنه قضائي ثم دراسة طالب العلم لفقه الجنايات تحتاج منها أول شيء أن يعرف مسائل الجنايات بتصورها والإنمام بمقصود العلماء منها ثم بعد أن يفهم النساء ويتفضرها يبحث عن الأدلة التي دلت على أحكامها فإذا يسر الله عز وجل لطالب العلم والسطاع يدرس كتاب الجناعة لفهم ما ذكره العلماء وضيّنوا ثم يطلع على أدلتهم في ذلك حينئذ يكون قد فهم نسلة الشريعة الإسلامية في باب الجنايات لكن في زماننا نشأت مسألة في احتاج طلاب العلم وبخاصة المتخصصين بسبق الله أن يكونوا على إمام بها وهي مسألة الشدهات التي تثار ضد الشريعة الإسلامية وهي أحقب من أن تؤثر في الله عز وجل الذي يحكم ولا معقد لحكمه وهو سهير الحساب والذي يقص الحق وهو خير الفاصلين وأحكم العدل الملك الحق المبين سبحانه وتعالى هذه الشبهات طبعا لا يخفى ان كثرت في الأجنة المتأخرة وكثرت تلبيش والخلط فيتفدأ لهذه الشبهات أولو العلم الراسقون في العلم الذين بيّنوا زيثها وكشفوا عوارها وأنها ليست واردة على الشريعة أصمت لأنها جاءت شبهة إذا جاءت تأتي من أحد شخصين إما عدو حاقد على الإسلام والمسلمين وإما رجل جاهل قذف الشيطان الشيطان الإنس او الجن أوهما معا في قلبه شيئا فران على القلب فأصبح وعياذ بالله الحق منكبس عليه وهذا ما يؤثر على ضعاة النفوس والرعاة من صلى الله عليه وسلم هذا الجهل الذين لا يحسنون فهم الشريع الإسلامي أن النوع الأول فهو أخذف النوع علي وأخطرهما وينبغي أن ان الله سبحانه وتعالى يبين طبعا قال الود ما عندكم قد غلبت البغضاء من اطوار ما تخفي صدورهم اصفر وما قل ود ما عندكم وما مصري اي ود عنتكم المعاناه الحراق الضيق النفس يتالم يتاثر من ان يجد احد يتطاول احق من ان يتطاول على شغله من يتكلم في كتاب الله وسنه النبي لكن أنه كانت هذه الشبهات أثرت وتؤثر في بعض النفوس وتحدث بلبلة في أفكار النسوي وجد صدها لأنه لا يجد السكوت عن الباطل ولا يجد السكوت عن حق فيجد على طالب الأن أن يكون عنده ملتة وأن يكون عنده إمام لمثل هذه الأمور لكن هناك أشياء مخبة أن يمدع عليها في فق الشبهات أولاً أنه لا يجد أن يتصدى للشبهة إلا عالم يتمكن من الشبهات ومداخلها حتى يحكم, أو يحكم إغلاق هذه التغارات وسدها وصدها كذلك يستطيع لأسلوب الوضياء أن يبين للناس أنها ليست واردة أصلاً وأنها ليست بحقيقة وإنما هي تلبيس وداخل مراد به اذيه ان حقا فانgamma وهذا لا يستطيع د في توفيق الله عز وجل الا العلماء الراسخون و امر ثاني ينبغي الا يشغل طالب العلم وقته بهذه الشكواه لأننا عداء وهذا أمر مهم جدا يريدون في بعض الأحيان أن يشغلوا أهل الإسلام عن الإسلام فهم إذا ما وصلت الشبهة هل الأقل شغلت صلاب العلم والمتمكنين بدراستها وفهمها فيجب فترة يدرس الشبهات ورد عليها وفهمها فلما ينتهي من هذه الشبهة يكون هناك شبهات جديدة فلما ينتهي من هذه الشبهة التي جعلها وإذا به بعد فترة لا يستطيع أن يعلم الناس الفقه ولا أن يتفرر لتعليم ولا لتوجيب وهذا ما يريده أعداء الإسلام ومن هنا تجد في بعض الأحيان من يشتغل بالشبهات قد يشتغل بالشبهات من لا علم عنده يعني جاء الدخل إما أناسي تصدرون لا علم عندهم أو أناسي تصدرون للشبهات حتى تضيع أوقاتهم فيها وحينئذ يحقق أعداء الإسلام من يريده تصدى من لاعن عنده و لافقها عنده مثل ما قالوا أن الأحنق يضر الإنسان وهو يظن أنه ينفعه فيأتي بأشياء يتكلف فيها في رد الشبهة يجعل الحق باغنا جعوا بشبهة الجهاد حتى أصبح يقول لا لسه الإسلامي جهاد فإن مشرع فقط في حدود ضيقة جدا لا يسرع لدفع العديد والنصوص واضحة فيه لماذا لأن الأعداء يريدون هذا إذا تفدى من لا علم عنده وهذا الذي تعاني من الأمة أنه تقع شبهات فيحمس من عنده إسلام وليس عنده فقه إسلام لردها حتى يكثر تكثر الردود من أناس ليس عندهم بضاعة ومسجاة وليس عندهم ذاك العلم فتكثر الردود بوسيلة معينة أو بطريقة معينة فيرسم على الأعداء يراب الشبهات على ما أجابوه ويمكن حتى الشخص الذي يقرأ هذه الأجهزة لا تحصل عنده القناة سيزاده العياذ بالله انتماسا في بصيرته ومن هنا وجب رد الأمل إلى أهل العلم إذن الاشتغال بالشبهات أكثر من اللازم ليس بلازم وضضيعة للوقت ومن هنا ينبغي المدى على مسألة مهمة وهيئة ان من أخطر ما يخافه أعداء الإسلام عن المسلمين اشتغال المسلمين بالإسلام فلو أن المسلمين وطلبة العلم خاصة اشتغلوا بضبط العلم وفقه وأحسنوا وأبقنوا ما وجد أعداء الإسلام إليه السبيل هذه القضية لها أصل في الكتاب والسنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نبعثه الله عز وجل جاء اليهود والنصارى وأهل الكتاب بالشبهات وأوردوا الشبهات على شرع الله عز وجل فكان النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الصوص الكتاب الصنة واضحة زليلة في الوقوف مع الشبهات عند حدود معينة لم تعق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العناية بالأساس وهو تعليم الأمة وتوجيه لأنه إذا علمت الأمة ما تقف أمام هذه الشبهة المعاصرة البقية وإنما يقفون أمام كل شئ لأن خلاص أطيثه حصانة دائمة كاملة لأنه من شرع دائم كامل كامل ومن هنا العناية بالأصل والأساس وعدم إشغال المسلمين بما نقول أن رضع الشبهات ليس قينة له قيمة له قيمة وبين أنه من شرع الله وأنه من الحق وأنه يجب رد الباطل لكن الاشتغال به أكثر من الله سواء هذا فلسقها أو في الأمور الأخرى وإذا قال تعالى بيّن الله عز وجل أن الكثار وما يعبدون من دون الله عز وجل حصبوا جهنم هم لها واردون إنكم تعبدون من دون الله حصبوا جهنم أنتم لها واردون قال بن الزبعر عليه لعنة الله أنتم انت تقول يا محمد تقول إنه ما عبدنا في نار الجهنم فنحن عبدنا اللات والعزة واليهود عبدوا عزيرا فهموا عزير في النار والنصارى عبد المسيح فهم والمسيح في النار وهذه شبهة ليست للشهلة يعني في ظاهرها قوية قالت عليه ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك يم يسجون وقالوا أآلهتنا خيرا أنهو ما ضربوه لك إلا جدلا فهم قوم خاصمون ما اشتغل بالشبه لأن أصلا الآية إنكم وما إنما في الأصل لمن لا يعقل في الأصل فهي لآلهة من محبوك. وكل من رضي أن يعبد من فهو مع من عبده لأن عيسى السلام لا يرضى أن يعبد من دنيا وبيّن الله هذا في خصومك الآخرة خينما بيّن أنه يسأل مريم عليه السلام عن هذا إذن ما شغل القرآن بالشبهات أكثر من هذه إنما اشتغل بتقييم المسلم على منهج الله وشرع الله فطالب العلم والمسلم إذا علم فقه الجنايات وضبط فقه الجنايات وألم بالأصل والأساس لم تضغه فتنة مجامة السماوة والأرض ولذلك يقولون إنه ما يؤلي الحسود والحقود شيء مثل الإعراض عنه استر على قيد الحسود فإن صبرك قاتله كالنار يأكل بعضها بعضاً إذا لم تجد ما تأكله اصدر على فيد الحسود فإن صدرك قاتله كالنار يأكل بعضها بعضاً إذا لم تجد ما تأكله وذلك الله تعالى قل موتوا بغيبكم فهؤلاء الذين يوردون الشبهات على الجنايات وعلى يطبق شر الله عليه السلام في القصاص هؤلاء ناس يوردون شر الوقت المسلمين وأيضاً الشبهات الأخرى الموارد بها إذ عاد المسلم حتى لا يتفرع الخرعاته ولذلك كان بعض أمينة السلف رحمه الله لأن حدثت البدع والأهواء يعرضون عن أهل البدع وكان أيوب من ثمين الشرسيان رحمه الله لما يأتي القدر يقول له اسمع مني كلمة بس كلمة واحدة عنده شبه أقول اسمع مني كلمة في أبنة كله ولا نص كلمة رحمه الله رحمه الله رحمه الله أما ما فقط كفاني وأما ما تهدت فجنبوني ننظر إلى المسلمين فيما كانوا على فترته وكان الشخص تجده في باديته بعيدا عن الخلق بعيدا عن أقوى تمسكا بدين الله لأنه لم يلتفت لشيء غير الحق ولن يمكن أن يقبل بمجرد أن يتكلم شخص كلمة يثيرة في, في نظر المتكلم لكنها عظيمة عند هذا المتكلم لا يريد شبهات كثرة الاشتكاك للشبهات وكثرة السماعة قد تميث القلب وقد تحديث أن الإنسان إلف للأنقر ولذلك ما يضغل أعداء شيء من الاشتغال بالعلم والأساس والشق في الكتاب والسنة وضبط المسائل الشرية ومع هذا نعود ونكذب أن الاشتغال بالشبهات وعبدها ليس المرافقة في البالة وإنما عدم المبالغة به عدم المبالغة فيه فيؤتى الإطالة يقول لا بد أن تدافع شيء أن تعتني بتربية الأمة وتعصيل المنهج الألمي والصحيح وتحصن بالأساسيات ومن هنا إذا تألم الناس شرع الله الذي هو الأساس وبين فيهم الشكم والأشكام والأسرار والمقاصد والفوائد والعوائد التي يجدينها من طبق شرع الله عز وجل فإنهم يتمسكون بهذا الدين ولا يقبلون كلمة تضاد أو تخالف ولكنهم إذا درسوا شبهة أو شبهات وأصموا فيها أوقاتهم وأعمارهم لا يستطيعوا أن يقفوا أمام شبهات غيرها ولربما أورثت الشبهة في القلب بلنات صلى الله عليه وسلم تعالى ومن هنا نهود ونكرر إلى أننا نحتاج إلى من يتخصص في غد الشبهات ولكن لا نريد أمر زائد عن حد يصغى النسل عن هذا حبثنا نمجح على هذا لأنه أمر مهم جدا تكون إن شاء الله سنعرف خلال براستنا الكتاب الجنايات على بعض الشبهات ومن هنا أحببت أن ننبه في المنهج ندلنا في تقسيم المصنف الترتيبي وننبه على أن منهجنا إن شاء الله سننبه ببعض الأمور والشغرات التي تقع في بعض الأحكام ونضيّن بعض الشبهات التي أثيرت او تثار وفيش إجاب عملها ونصل لعزة يتلاله أن ينهمنا في ذلك الصواب والصدق ما نسألوا بعزته وقدرته وجلاله وعظمته أن دابر كل من أسد وأحذر نسألوا بعزته وجلاله أن كل من تكلم على الإسلام وأهل وأن يقطع دابره من شدة شمه ومن شده عافية به ركته وعذابه ومن أعظم ما تكون هذه المصائب كانت على سبيل التهكم والاستهجاء ليس هناك أعظم من الاستهجاء والدين ولذلك كان العلماء والعلماء يقولون لا يؤمن عن المستهل أن تسوء خاطنة وقل لا تجد انسان كثير للسهزاء بالدين والسهزاء بشاق الله عز وجل وأحكامه والاستقفاص بها إلا وجدتهم صبردا من الله عز وجل أهل الشرق وعددة النسيح وغيرهم يقول الله عز وجل لهم قل للذين كفروا من ينتهوا يغفر لهم أقد خلف وأم الذين استهدئوا بطراء الصحابة وتهكموا بأهل الخير والدين لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة الدينكم نغذب طائفة فجعل الله الأمر فيهم أشد والعقوبة أشوأ بسم الله عز وجل معلومة ناضية فلله عز وجل سطوات هو كل شيء فإن لله عز وجل نقمة إذا نزلت بالظالمين لم يفلت مها حل حل به التي فيه نقمة الله عز وجل عندها سيعلم الذين ظلموا أي منقلب من ينقلبون ولذلك لا يستطيع أحد أن يعرف علاقب الشر الزخيمة وعلاقب التعرض لدين الله وعلياء الله إلا إذا نظر في خواتنا هؤلاء ولا يمكن للإنسان أن يجد ذلك يعني جليا ظاهرا إلا إذا قرأ التاريخ ونظر إلى عظمة هذا الرب الذي أهلك عابني أولى وثمودة فما أبطى وطوم نوحي من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتكة أهوى فمن قرأ عبر الزنام والصفاد من التاريخ يعلم أن أهل الشبعات وأهل التوهيم أن جادرهم مقطوع وكما أصبر الله عز وجل أن البادل في شجرة خبيثة من فوق الأرض ما لها من قرار هذه شهادة الله عز وجل الذي وصف نفسه بسفتين عظيمة العليم الحكيم فأخبر أن هذا وأن هذا الغذاء أنه كشجرة تفت من فوق الأرض ما لها من طغار وكل ما تسمع من الشجهات التي تدار على الإسلام وأهل الإسلام وبلاب النسيين شرع الله عز وجل فالتعلم أنه كسراب بقيعة يحسبه الضمآن معه حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب فوفاه حسابه ولذلك تجد جعل الله عز وجل أمرهم كالصراب فهو في, في الأمر يضروب كأنه يجدون شيئا فيستدرج من يرى الصراب يلهى الصراب يلهى الصراب صراب بقيها يحسبه الضمآن فوصلهم الله من ضمآنين فالشخص الضمآن الذي يرى الصراب يلهى يريد الماء حتى إذا جاءه معنا لما تأتي نهايته قاف من الظهر من جبار السماوات والأرض فوجد الله إنه فوفاء حسابه فيؤخذ بجرينته وجنايته شر أحد من عزيز منتقد سبحانه وتعالى ولا يحسب أحد أن الدين هدف ولا يحسب أحد أن كلمة الله عز وجل هدف الحق يستمت قوة ذاته والله عز وجل يسمتاجا إلى أحد أن يجاهد على أنهى الله سبحانه وتعالى له عظمته وكذروته وهو أعلم وأقدر سن جلاله وتقدس فأسماعه فلا يحزن مؤمنه وأهل شيء ينبغي يعتمد أن لا يحزن وإذن تقول الله لنبيه ولا تكم في ضيق منا ينكرون لا تحزن أبدا مهما سمعت معنا هذه أمور منتهية والباطل له جدور قديمة يعني قطعت وبطرت وأخذت أخذ عزيز المختبر لكن ما يكون هذا له أثر على قلب لأنهم يريدونها ولذلك يقول الله عز في كتابه إن سوق التوقيت إن كيد الشيطان وجاء بكمة الكيد التي هي غاية المكر والأدر إن كيد الشيطان وجاء باسم الظاهر لأنه لا أعطف من الشيطان الذي يأتي بإنسان دنيا دنيا من دين ودينهم من خلقهم عن يمينه ولا يجد مسلك إلا دخل منه يقول الله إن الشيطان أنا هو الذي أمر بهذا وصول هذا وضيّن هذا إن كيد الشيطان كان التي تفيد الدوام والاستمرار إن كيد الشيطان كان ضعيفا في الباطل مهما ترى والشبهات ضد الإسلام وبلاد المسلمين وأهل الإسلام مهما ترى من أجعجة وترى لها صخم ولغط فإنها من تهية مقطوع دابرها ودابر أرض أهلها ودابر من, من, من أعانها يسول بها وقال بها شاء أو أبا إن آجلا أو آجلا لأنه أبدا لا يمكن أن يبقى فإذا لابد النسم أن يبرك أن هذا الحق باطل ما بقي الزمام وتعاقب المنوان وليعلم حقيقة ليس هناك أصدق من التاريخ شاهدا على صدق الصادق وكذب الكاذب فإن هذه الشريعة حكمت العالم من المشيط إلى المشيط ومع ذلك كانت العدالة الاجتماعية والسمو والرقي الاجتماعي في أبهى صوره وأجنع شدهه وقادت العالم من المشيط إلى المشيط ما كان تقوده بالموازين المختلة ولا كان تقوده بالشعارات الطنانة والكلمات المعزولة والحقوق المغذوبة والمنفقة ما كانت تقوده إلا بالحق وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وحين في محل قضاء الشرع وحكم الشرع كان في مشرق الأرض حكم العالم والأمم والشعوب على اختلاف ألبانيا وأحسابها وأعرافها وتقاريبها فلو تقرأ هذا التاريخ تقدر تصدق بالنظره من أظمة هذا الدين والجناب هذا تريد بعد هذا كله ماذا تريد متى وقفت هذه الشريعة أمام قضية من القضايا المتصفية ومتى وقفت أمام من النساء الفصلت فيها فخرج الفصلان غير راضيا عن حكم الله عز وجل ومن هذا الذي يستطيع أن يأتي بشيء يكمن به نقصا يزعمه في دين الله وشرع الله عز وجل فإذا عندنا حقائق واضحة كما قال الله عز وجل قل لكل النبي قل إني وهذا الخطاب ليس من النبي صلى الله عليه لكل مسلم حلم الشريعة لأن العلماء وراثة الأنبياء قل إني على بينة مفرقي أبد من الشريعة ما فيها خلف ما فيها خلف وليس فيها أهواء إنما هي غاضحة المعالم قل إني على بينة من ربي فهذا هو الحق الذي كان عليهم غسل والأنبياء وسيبقى ما بقي المنوان وتعاقب الزناب بعزي عزيزي, عزيزي وذل دليل كلمة الله ماضية وشرع الله عزيزي ماضي فلا يحذن إنسان من هذا الكيد ومن هذه الإرجافات ومن هذا التوهيد بل بالعكس يزدادش نساكن بالحق ولذلك قال الله للنبي عليه الصلاة والسلام فاستمسك وانظر فيه في الأسلوب العربي العرب في من نسانها أن زيادة المبنى تدل على زيادة النعنى ما قال الله فاستمسك الذي يغطيه فاستمسك معنى أن هناك إيش؟ أمور تزلل وأن هناك أمور تقلق وتزعد في السمسك في الذي أرشي فكل ما جاءت شبهة زادت ولي الله تمسكن بالحق وكل ما جاء رام من الباطل وزيف من الباطل انكشف به بهاء الحق ونصوه كما قيل من الذهب كل ما احتدت إلزادنا فشرع الله أعز وأنفس وأطهر وأقدس من الذهب وعليه لأنه نور من الله سبحانه وتعالى فالمهم ان يعلم انساء هذه الحقاق اولا العناية بضبط الشريعة والاشتغال جل الوقت بمعرفة النسائل والاحكام وتصورها ومعرفة عدمتها وعندها الشيخة فما نكون شبهة ثانيا اذا رفع هم باطل عقيرتهم كشف زيفهم وعوارهم ولكن بقتل فلا يضيع الوقت ويستغل بأبناء المسلم تعليما وتوجيها وتأصيلا على مدرفة الحق هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمه من بعده ثم من بعد ذلك يزداد رسوخا بقراءة التاريخ ومن هنا قالوا من قرأ التاريخ يزداد عقلا إلى عقله وحكمة إلى حكمته ومن قرأ التاريخ كانت له الأقول من يمكن له عقل واحد لأنه تظهر لنا سنن الله عز وجل التي لا تتبدل ولا تتغير ولما لان ما قال الله عز وجل سنه الله التي قد قالت في كتابه بالمضي انها سنن وضي انها لا تتبدل من تجد سنه لا تتبدل ولم تجد شيمه لا تتغير سأخبر لا تتغير ولا تتبدل لان كل من عرفها وكل من على الحق الذي لا يتغير ويبقى سيعلم قائم العلم يعلم كل سان متخصص للصق يعني أنه لا يمكن أن يكون طالب أي حق إلا كان عن قناعة كامة باستفادها من العلم بالشريعة ومعرفة سنة الله عز وجل في خلقه من بقاء حقه وبطلان باطل من ضده وأن الله سبحانه وتعالى لا يضره قيد الفائد يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا وطلب استجيب كل برجل راخد منهم فما نقص ذلك من الكيشياء يا عباد انكم لم تبلغونا في ذكروني انتم تبلغون ورضي سبحانه اعلى واجل واعلم هذا الشيء كما قلنا ان الانسان لا يمكن ان يكون عنده انام بقدر ولذلك قد يقص طالب العلم لا لا نرى من رد الشهوات لقدر فقد يقف طالب العلمي موقف واحد يرد في شبهة يرضى الله أنه يرضى الناصخة بعده آخر وقد يأتي الإنسان يريد أن يلبس الحق في باب الباطل فتقف في وجهه فتخرس لسانه وتكتب بيانه وتظهر عبارة وتكشف عيبه فيكتب الله عز وجل لك بذلك من الأجل لا يخطر لك على ذلك حسان بن ثابت رضي الله عنه ما الحديث الصحيح قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله شكر لك انظر قبار السنوات والأرض يشكر الحسان إن الله شكر لك أو جاءت سخينة كيف تغالغ ربها ولا يغلبن مغالغ الغماء شف إن الله شكر لك بيت من الشعر قال جاءه الشكر من رب العالمين فمن قال الكلمات أمك شفي أنا عباره أهل العبار وزيف فهو على خير وعلى ومن هنا أنبه أيضا على القضية ان هناك أناس وضلاء وأناس لهم جهود طيبة في كشف الباطل والوقوف أمام أهل الزيف والباطل آه تفكر وتشكر وينبغي نشد على أجل ودائما نشعر أن كل ما يكمل بعضنا دقنا وأنه فقط مو فقط أن نكون في درس الشق وأنه غير ما يشعر هذا أو في درس معين. وننظر إلى غير النقص أبداً لن تستطيع أن تجد جمال هذا الإسلام وعظمته إلا إذا أحكست أن أخاك الذي يقف في الخندق يضد عن الإسلام وينافح عن الإسلام أنه أخوك وأنه ينفح عن دين وعن الإسلام فتشبه وتدغله بالخير وترجمه الخير وما وجدت من نقص كالمنسة وما وجدت من أيدي فتغفى وحرش على أن تكون معه كما يكون الأخ مع أخه هذا أمر مهم جداً لأنه الله نحب وناس انتفرعوا للذكر والدعوة وصدعوا بكلمات نتمنى أن نلقى الله بهذه الكلمات وناس لهم رجوب على الشبهات وعلى أهم الجدع والأهلاء والشكوك والزيف نتمنى أن نلقى الله بيقوى لهم عن هذه فلا يحتقر أحد مهمة أحد إنما أعرضنا أن يمدد إلا يشتغل بهذه الأشياء أكثر من اللازم وأما من تصدى لها عن علم ودراية وغار على الشق وتفطر قلبه وتنعر للحق وجهه إن شاء الله أن يترسيه عن إسلام المسلمين خير الجزاء وأن يكثر من الأمثاله وأن يثبت الحق على الشق وأن يثبت أسنتهم وأن يصود أراءهم وأن يجمع شملهم وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يسبح ذات ولي ذلك والقادر عنه والله هذه المقدمة ما كانت لكن يعني أرغبني هذا مكان بودني أن ندخل لكن الكرام يجر بعضه بعضا أن أستفقكم عمل الله فنسى الله عن الذين يهمنا قصدوا الصلاة إن شاء الله بأسوأ قادم مدعا أسنى الله لكم فضيلة الشيخ وذل لكم النثوبة والأجر فضيلة الشيخ قل السائل وانفرط في شفظ نفسه كمن سافر في أرض بها أخطار أو قصر في تعاق أمور السلامة هل هو مؤثر شرعاً إثابة الله بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على خير سلق الله وعلى آله وصحبه ومن ومهن النصوص واضحة في عدم جواز إلقاء المسان بنفسه للتحركة وتعاق الأسباب التي تضر به وتضر به وذلك قال تعالى ولا توقوا بعيديكم إلى التهلك وأجمع الغلماء في ملاع العدل نشروعية المخاطرة في الأنفس والأرواح لن ذلك أن يركب البحر كما ذكروا في القديم أن يركب البحر إلى حيجان أو تكون السفينة التي يركبها او المركب الذي يركبه به عوار ونحن ذلك ونحن ذلك في جمالنا وكانوا في القديم يقولون سفر في الأراضي المسجعة والأراضي التي فيها هوام مثل الشيات والأقارب ينام فيها او مثلا ينام في البطول من الأوضية في الليل يتعاطى أسلاب الإهنان فهذه موجبة من المسجدية لكن القاضي لو اطلع على شخص فعلى هذا الفعل يؤثره ومن هنا الألعاب الخطيرة التي لا يؤمن معها إزهاق الأنفس محرم شرعا فإذا جاء مثلا يعدث بسيارة أو يعدث بالدقاجسة أو يعدث بنفسي بألاعيب قد يدق بها عنقا تنتسر بها رجل وطلع القاضي على هذا يؤذر شرعا وهذا معرف في ذلك الاشنالي أن التلاعب بالأنفس بتعريض نفسه أو نفسه غيره لهذا الأشياء يوجد التعذيره هذا فيه التعذير يؤذر فإما فإننا مشؤولة أمام الله عز وجل الناس يفعل أمام الله عز وجل وحين عيدهم تنتقل الشكومة من حكومة الدنيا إلى حكومة الآخرة لأن هذه الأخطاء من الجنايات والأخطاء المتعلقة بالشخص يمشي لا ينتقل فيها إلى ورقة لا يتحمل ورقة في الشيخ ولذلك يتحمل الإنسان فيها مشؤولية في الشيخ يبقى الله عز وجلبي تبعه ذلك والله تعالى صديرة الشيخ قول اللهم أعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هل بعد الانتهاء من الصلاة أو عقد التشهد الأخير أسابكم الله الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن الله إما ذات فهذه النفلة وهذا الذكر ثابت في فديث معاذ رضي الله عنه أربعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ والله إني أشبك فلا تدعني كلمات لتقولهن دبر كل صلاة اللهم عيني على ذكرك وشكرك وفسم عبادك فقولهن دبر كل صلاة فيه وجهان دعضا للعلم يقول دبر شيء منه فدناء عبالة تقولها بعد الانتهاء من التشهد في الأدعية التي تقال وقال طائفة من أهم العلم أن نرى دبر كل صلاة أي بعد أن تنتهي من الصلاة فجعلها من يقول القول الذي يفكى والصلاة في أصلها عمل تكون تبعا للعمل فجعلها من الجنسين جنس مقابلة أي إذا صليت وفعلت الصلاة فقل وجمع له بين عبابة القول والعمل فقال يقولها وكن مقصود دبر كل صلاة لأنه يجعلها عقيدة السلام بعد الاستغفار وما ورد عنه السلم وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا بالجلال والإكرام والله تعالى آمن وعلى كل حال الأشفى الناتقال بعد السلام ومن قالها داخل الصلاة يتأوى قول من قال عن السلام ولا بعث لكن الأقوى والأشفى ما ذكرنا أنها تقال دبر الصلاة بعد الانتهاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاله سبحان الله والحمد لله 33 الحمد لله 340. الله اكبر 33 في المقال كما قال قموا الى كل صلاه وقال 800 لا اله الا الله لا نشرك لا لون من كل له جنوب ان كان في لذبه الضغط اقل دبركم للصلاه وهذا يدل اجتماعنا في داخل الصلاه يدل على أنه من تنعي الضاعه أي بعد أن فراته من امل الصلاه وهناك قربة القول وهي الأبكار التي ذكرناها والله تعالى أعلم أسابق الله فضيلة الشيخ لكل سائل إذا غاب العامل عن العمل دون عذر وقد أخبره صاحب العمل أنه إذا غاب فالجزاء خصم راكب يومي مقابل كل يوم فليجوز لصاحب العمل هذا الفعل فسنبقه ما أن يجوز إذا أراد أن يأكل الناس ويظلم الناس لقوقهم يريز ذلك نصر الله السلام على هذا قل لله إلى الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم ومن كنت خصمه فقط خصمته رجل استأجر أجيرا فلم يوفه أجره لم يوفه والوفاء أن تؤطي أجرته كاملا وبناء على ذلك فهذه المسألة نصوص الكتاب السينة واضحة في تحريمها لأننا إذا قلنا إن العامل قد عنل شهرا إلا يوما واحدا فجاء وأعطاء بناء على غيابي في اليوم أنقص منه أجر ذلك اليوم مضاعة مثلا يومي أخذ علي عقوبة يومي في هذه الحالة لن يوفيه أجر لما أجر تسعة يوم وهذا عطاء أجر ثمانية عشرين يوم وإذا قالوا اليوم بثلاثة أيام فقد عطاء أجر ثمانية عشرين يوم والنجر يقول فلن يوفيه أجره قال قائل هذا من ذات العقوبة بالماء نقول في هذه الحالة تصبح إجارة فيها شبهة تربة من قال إذا عملت العمل لك عشرة وإذا ما عملت أخذ منك عشرين وهذا أمر راضح جني من مام ثم هذا لا يملك الناس ست يعاقبوا في ماله أموال الناس يسترم فقوكم عام 29 يوم له أجرة 29 يوم وإذا ضيع من, ال... من... من أجرته ساعة واحدة بل أجرة دقيقة واحدة سيقف بين يده الله عنها شاء أو أذن فيسعى عن هذه الأجرة يجب أن يوفيها تامة كاملة ثلاثة أنا خصمهم إما إن كنت خصمهم فقط خصمتهم هذا العلم أنه باطل وظلم بعضهم يقول لا يجوز لا بأس من ذلك التعذير بالنال تعذير لولي الأمر تعذير في النساء الخاصة فإنما التعذير بالنال أصمم فيه شبهة لأن جمهور العلماء على تحريم التعذير بالنال لأن المصوصة واضحة إن دنائكم وأنوالكم لا يحل من المجيئين المسلم ولا تأكل أمالكم بي كلهم يحرمون العقوبة بالنال. لكن أهلا القول بجوازها إنه مهولي وليه الأمر تأذير ما فيه قضائي تشريعي خاص ما يتوسع فيه على مستوى الأطراب على مستوى الأطراب معاملات وحقوق بين الشركة وبين الآمن بين المؤسسة وبين الآمن بين الأجير والمستأذر هذه الأجير له حق يأخذه وعلى الحق يؤديه ما يظلم ملاه الضرب غاب يوم يخصر لنا را دي وامن اخشوم لك والله متكاسل سبحان الله ان تنظر الى نفسك متى ما تصلي مع الامام من اول كثير في الصالة. كنت تتخلف عن الصلاه وكم يوم هذا انت تفوق الله عز وجل وكل هذا كنت تاتي تدقق من اعداد الله اللهم شدد عبده مع عباد الله, شبد الله عليه ومن عمل الناس في هذه الاديه هو الله فيها في الدنيا والاخره قدام توجد من ندخل هذه النداخل فإنه يضرم الناس ويجرع على نفسه وإله فلا تكمش أقبعه فأوصي السائل وأوصي من يعمل هذا الأمل وأوصي من يطلع على من يعمل على هذا الأمل المفجرة العقوب من الله ولا يجوز وهذا أمر راضح بين العمال لهم فقوقهم إذا عملوا أيامهم يجب إعطائهم أجورهم كاملة تامة بجم منها لفقوقهم وأما بالنسل الضقوبة إذا عجبك عمله والضباط أبقيت إذا ما ولم ينافد تبحث عن غيره أما أنت تسلق على ماله أو يتسلق على عرضه بالسبب الشكم أو التوبيخ أو يكتب له خطاب المؤمن ويؤديه ويضره فهذا من ما ليس في شرع الله عز وجل ولذلك لا يجز هذا العمل ذات الأمر الخاصة ولا الأمر العامة والله تعالى عليك أفادكم الله فضيلة الشيخ يقول الشاغل نرجو منكم بيانة معنى قولي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب أفادكم الله هذا الحديث أسلوبه أسلوب تحذير ومحقرات الذنوب هي الذنوب الصغيرة التي يحتقرها الإنسان فإذا فعل فعلها واحتقرها ألثها فلا تجال به حتى كتعاظم فتهلكه صلى الله عليه وسلم ومن هنا قال ابن أباس رضي الله عنه هنا لا تنظر إلى معصيتك ولكن ينظر إلى منعصيتك فالإنسان ينظر إلى عظمة الله كل جمال فيشتعظم كل قنب في جنب الله سبحانه وتعالى مما يدعو إلى الإحسان وإلى الندم وإلى التوبة المصور وقالوا في الحكمة ان الله الجبال من دقائق الخفا الجبل ان ما من دقائق الخفا قد تركم من غنام متناهي الضم ولكنهم من من دراخ اليسيره فاذا احاطت الخطيه بالانسان او ضقت بالعياذ بالله واهلكت والله تعالى اعلم اساله الله فبيد الشريف يقول السائل هل زياده في غمر الزوجة عما اخبر به الزوج تعد عيداً لجموذ المتاح أصابق الله شواء الزوادة في غمر الزوجة عما أخبر به الزوج تعد عيداً لجموذ المتاح لا هذا غش يكون عمرها 40, 50, 60 بسم الله عمرها 30 سنة 25 سنة هذا غش ما في شكل هذا غش يركانة كبيرة في السن ولم تخبر بالحقيقة فقد غشت ولا يعني لا شك المرأة قد تخاف من السن ذلك يقولون في الحكمة ويختصن النساء فعلم أنهما في السن يختصن فرأي سنهم الشاهد ولا يجعل النساء علينا أحبا على لا يجوز الإخبار بكل ما من الرجل ولا من المرأة خلاف الحقيقة بالمنضغي أن تكون هناك أن يكون هناك الصدق قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقل الله وكونوا مع أصرادتين أما بالنسبة للحكم الشرعي فهذا يرجع فيه القضاء والأيد المؤثر عند الظلماء هو الذي يؤثر في الجماع ويؤثر في الحياة الزوجية سواء من الرجل لأن السؤال هل هذا العلم يعطي الخيار للمرأة أو يعطي الخيار للوجب هذا في نظر إذا كان سلمه يؤثر على حياة المرأة يؤثر على حقها في العشرة الزوجية نعم ولذلك مرض هذا القاضي او يضر بها لكن الأصل أنه لا يؤثر أصل في سلمه لا يؤثر قد تجد الغجم مثلا عمره أربعين سنة ويخبرنا عمره الحقيقي إنه ثمانية ثلاثين خمسة ثلاثين فالخير كيف في يسير فليس بكل نقص يوجب بل حتى ولو كان قد يكون عمره خمسين سنة ويقال عمره مثلا ثلاثين سنة ولكن تكون في قوة الشباب ويعطي المرأة حقها ويعني وي... ما نظر بشيء من حقوقها فالعقد قائم على قضية وراءة فاعجبها بقية السن سمه معدت المجمع قائم بالفقوق وأدى فقوق الزوجية هذا لا ليس أيضاً يؤثر في النكاح بحيث أن الخيار والأصل أنه كما تقدم معنا في النكاح أن العيوب المؤثرة لأنه تمها عيوب الأرض تمنع من الاستمتاع أو تمنع من الجماع أصلاً كالعلمين ونحو ذلك المجبوب فهذه كلها عيوب مؤثرة أما بالنسبة للشيء فإنه ليس بمؤثر على كل حال وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم